بطل إلى النار ها هو مصعب بن عمير وسط ذلك الحصار ها هو الفتى المدلل في الجاهلية يخر على الأرض جوعا يحملونه على العيدان في مشهد يذيب الصخرة ورفيقه الشاب سعد بن أبي وقاص يتحدث عن ألمه فيقول كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له وكان مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها يطلع مصعب على رفاقه وعليه بردة مرقوعة بفرو فتدمع العيون وهي تقارن حاله عندما كان منعما بحالته اليوم حصار قاس ومؤلم أدمى قلبه عليه السلام لكن ألمه يزداد لمرأى عمه الشيخ أبي طالب وهو يلازم الفراش بعد أن هدته السنون وحطمته صلافة رفاق الوثنية وزاد من حزنه صلى الله عليه وسلم علمه بأن أبا جهل قد جاء لزيارته بمعية عبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة وهم سبب بعض معاناته كان ابن أبي أمية سليط اللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو لسانه يحاول منع أبي طالب من التفوه بأمنية يتحرق لها النبي فيتحرك صلى الله عليه وسلم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الشيخ الطيب الذي يوشك على الرحيل دخل عليه ونظر إليه فأخذته الرحمة برجل كأبيه حماه وذب عنه فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال الرجلان ترغب عن مله عبد المطلب فكرر النبي مناشدته فكرر استفزازهما حتى قال اخر كلماته هو على مله عبد المطلب رفض ان يقول لا اله الا الله خرجت روحه، فنهض صلى الله عليه وسلم مثقلا بالحزن عليه، نهض ثم حلف فقال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنها عنك، فأنزل الله سبحانه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين غادر أبو طالب الدنيا بطلا لكن بطولته لم تكن لله كانت لمحمد ابن أخيه لا لمحمد الرسول الله كان نضاله حمية لا عبادة أما الله جل جلاله أما الجنه فلا رصيد لها في نفسه كم توجع نبي الله حين سمع عمه يقول لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت، لا قررت بها عينك. كانت قريش أهم عنده من الله، وكان رضاها أهم من رضى الله والجنة. نهاية محزنة كتبها أبو طالب بنفسه. لم يرغمه أحد ويوم القيامة سيبحث طويلا وكثيرا لكن قريشا لن تسعفه خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به ابن عمه علي حائرا